ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلا نعام بل هم أضل أولئك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 من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إن ما علمها عند لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغته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 لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السور